اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الشمس والبدر من أ ن و ا ر حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والطير سبحه والوحش مجده والحوت كبره والبحر ناجاه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 و أ ج و د من سئل و أ ن ص ر من ي ب ت غ ي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت لا ند لك ولا شريك لك ولا مثيل لك كل شيء هالك إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا بعلمك ولن تعصى إ ل ا بحلمك تطاع فتشكر وتعصى ف ت غ ف ر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى حفيظ حلت دون النفوس و أ خ ذ ت بالنواصي وكتبت ا ل آ ج ا ل ونسخت ا ل آ ث ا ر القلوب لك يا ربنا م ف ض ي ة والسر عندك ع ل ا ن ي ة الحلال ما أ ح ل م ت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت و ا ل أ م ر ما قضيت لك الحمد والنعماء والملك ربنا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 وليس بشيء عن قضاه ت أ و د هو الله ب ا ر ي الخلق والخلق كلهم إ م ا الله طوعا جميعا و أ ع ب د و ا تسبحه طير الجوانح في الخفا إ ذ ا هي في جو السماء تصعد وسبحه ا ل ن ي ن ا ن والبحر ز ا خ ر ة وما ط م من شيء وما هو مقلد أ ل ا أ ي ه ا القلب المقيم على الهوى إ ل ى أ ي حين منك هذا التصدد عن ا ل حقك ا ل أ ع م ى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إ ل ا مفند و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله أ ت ن ا و ل في خ ط ب ة هذه ق ض ي ة ع ق د ي ة و م س أ ل ة إ ي م ا ن ي ة دار حولها نقاش طويل وسار فيها جدال كبير بين مؤيد مغال ومعارض جاف وبين متحفظ إ ن ه ا ق ض ي ة كرامات ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين ولهذا الموضوع فوائده و أ و ل ى فوائد هذا الموضوع أ ن ه يزيد ا ل إ ي م ا ن ويقوي اليقين إ ذ أ ن الناس ان علموا واستيقنوا ان الله يكرم عباده و أ ن ه يؤيدهم بنصره و أ ن ه م ي ك ل أ ه م بحفظه علموا أ ن الله على كل شيء قدير فزاد إ ي م ا ن ه م واستيقنوا ان الله يؤيدهم وينصرهم و أ ن الله لا ي خ ز ل عباده ولا ي خ ز ل جمده ومن فوائد الموضوع أ ن ن ا نعيش في عصر الطغيان المادي فنسينا قيما غ ي ب ي ة و ق و ة ا ي م ا ن ي ة وطاقه ر و ح ي ة ه ا ئ ل ة تستنزل ا ل ن ص ر ة وتستعلي بقيم ا ل إ ي م ا ن فلذلك لابد من الحديث عن هذا الموضوع ثم أ ن الحديث عن كرامات ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين يفتح المجال أ م ا م الناس ليعلموا ان الله يكرم أ و ل ي ا ء الذين استقاموا على شرعه والذين قاموا على دينه وعندئذ ت ه ف النفوس وتزكو س ا ل القلوب ب أ ن تكون من أ ه ل ا ل ك ر ا م ة ف إ ن طريق ا ل ك ر ا م ة ليس طريقا مغلقا ولا سبيلا موصدا ولم ينتهي التاريخ ف إ ن لله جنودا و أ و ل ي ا ء على مر التاريخ والدهور و ا ل أ ز م ا ن إ ن م ا تنصرون بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم بدعائهم و إ خ ل ا ص ه م كما قال صلى الله عليه وسلم ثم الحديث عن كرامات ا ل أ و ل ي ا ء يصحح م ف ا ه ي م مفاهيم م غ ل و ط ة حول الولي وحول ا ل ك ر ا م ة ا ل ك ر ا م ة من أ ك ر م يكرم إ ذ ا جاد و أ ع ط ى والكرم هو العطاء مع ز ي ا د ة والله يعطي أ و ل ي ا ء ه ويؤيد الصالحين من ع ب ه المفلحين وعباده المخلصين وجنده المجاهدين ولذلك الولي هو الذي استقام على أ م ر الله ظاهرا وباطنا أ ن إن ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولكنه لا بد من وقفات وتصحيح مفاهيم حول هذه ا ل ك ر ا م ة وحول ا ل أ و ل ي ا ء المفهوم ا ل الأول أ و ل ا ل أ و ل ي ا ء و أ و ل ي ا ء الله وليسوا ب أ و ل ي ا ء للناس إ ن كثير من الناس يتخذوا عبادا من عبيد الله أ و ل ي ا ء يقدسهم ويعظمهم ويلتف حولهم وهذا شرعا لا يجوز ففرق بين احترام من يظن فيه الصلاح وبين حب ا ل أ خ ي ا ر وبين برء ا ل أ ط ه ا ر وبين تقديس البشر وعبادتهم من دون الله عز وجل ولذلك بهذا م ف و م ه المفهوم الولي هو الله ولا يجوز لنا أ ن نتخذ من دونه أ و ل ي ا ء ولكن لله أ ن يتخذ من عباده أ و ل ي ا ء فالله يخلق ما يشاء ويختار من عباده يتخذهم اولياء يصطفيهم أ م ا نحن فليس لنا أ ن نتخذ من اتخذهم الله أ و ل ي ا ء أ و ل ي ا ء لنا قل أ ف غ ي ر الله اتخذ وليا ف ا ط ن ي السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعم قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م ما لكم من دون الله من ولي ولا ن ص ي ر ومن أ س م ا ئ ه الحسنى الولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فالولي ا ل أ ع ظ م هو الله جل جلاله هو الذي اصطفى أ و ل ي ا ء ولكن ا ل أ و ل ي ا ء اليوم الذين ر أ ه م أ و ل ي ا ء للناس و ل ي س أ و ل ي ا ء لله بدليل أ ن الناس هم الذين اتخذوهم ونصبوهم وجعلوهم بل وتحكموا في عقولهم وفي اراداتهم ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسافر يذهب و ي س ت أ ذ ن الشيخ و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتزوج يذهب و ي س ت أ ذ ن الشيخ و ي أ م ر الشيخ ويذهب إ ل ي ه أ ن ينام له بالخيره كل هذا لا يجوز ل أ ن ه صرف ل ق ض ي ة ا ل و ل ا ي ة من التعلق بالخالق إ ل ى التعلق بالمخلوق وذلك سبيل وطريق إ ل ى ا ل و ث ن ي ة و إ ل ى ع ب ا د ة غير الله و إ ل ى تقديس البشر فلذلك أ م ت خ ذ و ا من دونه أ و ل ي ا ء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء ق د ي م إ ن و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين و ا ل و ل ا ي ة بمعنى القرب من الله والقرب منه م وفعل الصالحات ثم ا ل ت أ ي ي د والنصره لذلك أ م ر ن ا الله أن ل ا نتخذ اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي أ ن ن و ا ل ه م و أ ن ننصرهم و أ ن نوادهم و أ ن نحبهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من حاد الله و ق ص و ل ه ولو كانوا اباءهم إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل آ ي ة لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا هو المفهوم ا ل أ و ل في الولي الولي رجل صالح تولاه الله أ م ا نحن فلا نتولاه نتولى الله ونحب الله ونقدس الله ونعبد الله ولا نعبد البشر ثم المفهوم الثاني في ق ض ي ة كرامات ا ل أ و ل ي ا ء ا ل و ل ا ي ة و ا ل ك ر ا م ة لا يتلازمان بمعنى ليس بالضروري ان يكون الولي ولي حتى تظهر له كرامات ف إ ن ا ل ك ر ا م ة ليست طوع إ ر ا د ة ا ل أ و ل ي ا ء بمعنى قد تجري ا ل ك ر ا م ة وهم لا يشعرون ولبثوا في ك ا ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا ت س ع ة وهذه ك ر ا م ة ل أ و ل ي ا ء صالحين وشباب متقين دخلوا الغار وفارقوا المجتمعات واستقاموا على أ م ر الله وركبوا ا ل أ ه و ا ل ولكن لما قاموا قالوا ل ب ث ن ا يوما أ و بعض يوم ف ا ل ك ر ا م ة ليست طوع إ ر ا د ة ا ل أ و ل ي ا ء أ ن يجلس الولي ويقول للناس أ ث ب ت لكم أ ن ي ولي ثم ي أ ت ي ب ك ر ا م ة هذا سعد وهذا تجد إ ن الله لم ي أ م ر ن ا إ ن الله لم ي أ م ر ن ا أ ن نفتعل الخوارق و إ ن م ا ا ل أ ص ل في ا ل ح ي ا ة أ ن تسير وفق السنن والنواميس و أ ن ل ا تخرج عن السنن والنواميس أ ر ا د صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ا ل ه ج ر ة ما هاجروا بالهواء هاجروا ب ا ل أ ر ض ودخلوا الغار وتعرضوا للمصاعب من أ ج ل أ ن يعلموا النا الاخذ ب ا ل أ س ب ا ب وهذا هو ا ل أ ص ل ولكن أ ح ي ا ن ا يعز الله أ و ل ي ا ء ه وينصر الله ج ن د ا في مواقف حرجه وفي أ م و ر ص ع ب ة والذي ي ت أ م ل كل الكرامات التي وردت يجدها وردت في أ ي ا م المحنه وفي أ ي ا م ا ل ش د ة أ م ا أ ن يكون الرجل س ا ح ر يقول للناس أ ث ب ت لكم أ ن ي ولي هذه تنشي في بلادنا ا ل ع ق ل ي ة المغرمه بالكرامات كل زول و ل لك فلان ده ولي أ ي ك ر ا م ا ت شنو تقول له ما عنده كرامات يقول لك معناه ما, ما ولي بهذا المفهوم أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ليس بولي ولا ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن أ ق ل الناس كرامات ح س ي ة م ا د ي ة هم ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ه م لم يحتاجوا ل إ ظ ه ا ر الكرامات و أ ك ث ر الناس ك ر ا م ة م ع ن و ي ة ا س ت ق ا م ة وتوفيقا و ت أ ي ي د ا من عيد ربهم ونصره و م ع ر ف ة للحق و ا س ت ن ا ب ة للباطل هم ا ل ص ح ا ب ة ف ا ل ك ر ا م ة ت أ خ ذ أ ي ض ا ا ل ا س ت ق ا م ة على الدين ولذلك ذم الله عقليه المشركين التي تنسج وتقوم وتروج وتتاجل وتستغل الكرامات قال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا, تفجر لنا من ا ل أ ر ض ي ن ب و ع أ و تكون لك ج ن ة من نخيل وعنب فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خلالها تفجيرا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 هذه ليست و ل ا ي ة الولايه الحقه ان تستقيم على أ م ر الله و أ ن تجري ا ل ك ر ا م ة على يديك و أ ن ت تستبعد هذا ا ل أ م ر وترى نفسك أ ق ل ش أ ن وتتواضع في هذا ا ل ش أ ن هذا هو موضوع ا ل ك ر ا م ة أ م ا المتاجره بالكرامات كما يحدث في ديارنا والاستغلال السيء ل ق ض ي ة الكرامات وربما نسجل اساطيل و ح ك ا ي ة الحكايات التي لا أ ص ل لها أ ن الشيخ فعل و أ ن الشيخ عمل كل هذا مما لا ينبغي أ ن يكون ا ل ك ر ا م ة ث ا ب ت ة ولكن ليس بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ب ش ع ة التي يروج لها بعض الجهله ة عياذا ا ب ل ل ثالثا إ ن من ا ل أ م و ر التي ينبغي ان نقف عندها عند ق ض ي ة الكرامات لا تكون ا ل ك ر ا م ة إ ل ا في طاعه فلا كرامه في م ع ص ي ة ولا كرامه في أ ذ ى الخلق ولا كرامه في ترك ا ل ص ل ا ة ولا ك ر ا م ة في فعل المنكرات ا ل ك ر ا م ة في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى كما سوف نرى ونقف على هذا الموضوع بعد قليل ثم ا ل أ م ر الرابع لا بد من التفريق بين ا ل ك ر ا م ة و ا ل خ ر ا ف ة وبين ا ل ك ر ا م ة وبين الاستدراك ليس كل أ م ر خارق ل ل ع ا د ة يعني أ ن صاحبه ولي من أ و ل ي ا ء الله فقد يكون دجالا أ و مشعوذا أ و ساحرا والدليل على ذلك المسيح الدجال م س ي ح ا ل الدجال ي أ ت ي للرجل فيضربه في ر أ س ه بيده فيشقه جزلتين ثم يقيمه ث ا ن ي ة ويقول له الست بربك الدجال يمشي على ا ل أ ر ض فيجد ا ل أ ر ض بورا ف ي س أ ل الناس عن أ ي نوع من أ ن و ا ع الطعام من الخضروات يريدون ف إ ذ ا سموا قال للارض ام أ ن ب ت ي فتنبت ا ل أ ر ض في الحال ان الزرع الذي ي أ خ ذ أ ش ه ر حتى يستقيم يستقيم في ل ح ظ ة ثم يعطيك منها يقول لك اذهب وكل هذه يعني اجي في وطاء ص ق ي ع ة ميدان يقولون دارين ل ش ر ب يقولوا دارين طماطم الطماطم بتاخذ ث ل ا ث ش ه ر يقول الوطاء ط ل ع طماطم الوطاء كلها بتكتب بطماطم يقول لك شيل امشي اعمل د ك و ة أ م ش ي اكل يعني الدجال دا كان جا في السودان بجهدها الناس جهدها ل أ ن الناس أ ي ذ و ل عنده, عنده يعني شيطها ل خالص العاده بورد ولي من أ و ل ي الله يعني الدجال دا ب ب ا ر و ق ا ل ل ك الدجال يمشي على ا ل أ ر ض فيخرج الذهب من باطن ا ل أ ر ض يتبعه كيعصب ا النحل الذهب ي ج م ا ر ك ب و ر ا ه يباريه مع ان ما يمشي الذهب يباريه لا في ز و س ا ي ب ه بس مع الهوا الدهب ماشي ذكرها ما الدجال ولد اولياء ل أ الله الدجال أ ك ب ر دجال ثم الدجال يقول للسماء ا ن ط ر ي ف ط م ط ر ازعف ل ن ا س كذا يقولون داري مطر أ ي والله ا ل س خ ا ن ة ش د ي د ة والسحايا منتشر يا سمك نزل مطره تنزل مطره طوالي هرأيكم شون الدجال يدخل يده في قاع البحر ويخضج السمك ويشويه ب ح ر ا ر ة الشمس ارفع فوق ي ج ي ب لك ان ل س م مشهوية ك ة تتمكن يقول من السمكه م من السودان ب ع ق ل ا ل ن ا س ا ل م و و ج د ة ك ن من ا ل ك ا ل د ج ا ج ش ن و ا ل د ج ا م ك ب ي ي ر خ ل ن ان ا ل تتمكن من السودان ج من ا ل ا م ك ن ان تتمكن من السودان ا من الممكن ي أ خ ان تتمكن من ا ل ج ز ا و ي س و ا ا ل ك ه ر ب ن يعني أ ن ت و ا خلاص أ و ل ي يعني ويمسكوا ا ل ك ا ر ب ا ويجيبوا الشتم ويخذوا فوق الرصدات ويجيبوا المسامير ويجيبوا الحديد ويذوقوا بشاكوش ناس ط ر ي ق ة من الطرق ط ر ي قالوا ة من ط ر ق ق ا ل أ ن ه م أ و ل ي ا ء لله ويفعلوا ذلك يا أ خ ي ا ل ك ر ا م ة لا تستوقف المؤمن و إ ل ا لو, لو استوقفتوا ل أ ص ب ح عابدا ل ل ك ر ا م ة ولم يكن عابدا لله تعالى المؤمن عليه أ ن يستقيم على أ م ر الله وهذا أ ج ل شيء أ ن يوفقك الله ل أ د ا ء صلوات الخمس في المسجد وفي هذا العصر المليء بالفتن أ ن يوفقك الله للاستقامه على أ م ر ي هذا أ ج ل كرم أ م ا أ ن تذهب وتصبح س ا ح ب أ ع و ذ بالله تتعامل مع الجن كما يتعامل الدجال الدجال يقول لك وقد مات ابوك كيف لو أ ن ي بعثته لك من قبره تقول له ابعثه لي فيقول يا فلان أ ب و ك الميت ف ي أ ت ي الشيخ في هيئته و ع ك ا ز ه الذي كان يمشي عليه وبهيئته يقول لك يا بني انه ربنا فامن أ م ن به وهو و ليس ل يستطيع يبعث الدجال أن ي ت ا ل أ ذلك لا يقدر عليه إلا الله ولكنه يقدر ي ب ع يتعاون مع يبعث ث قرين قرين أبيك أبيك الجن الجن يتعاون مع الدجال ولذلك يبعث لك الدجال ف ي أ ت ي القرين في ص و ر ة والدك بصوته و س ح ن ت ه وعبارته م ش ي ت ه و ع ولونه وشهياته ك و س ثم يقول لك قد بعثني ربي من القبر هو هذا فامن به يا إ خ و ا ن ينبغي أ ن نفرق بين ا ل ك ر ا م ة وبين السحر وبين ا ل ك ر ا م ة وبين الخرافات والدجل و ا ل س ع و ذ ة ثم أ خ ي ر ا الولي الصالح إ ذ ا جرت على يديه ا ل ك ر ا م ة ف إ ن ذلك يعني أ ن نعظم الله الذي أ ج ر ى على يديه ا ل ك ر ا م ة إ ذ ا أ ك ر م الله عبدا من العبيد فظهرت على يده ي ك ر ا م ة فالله أ و ل ى ل أ ن ه حي لا يموت أ ي ن ذهب ا ل ف ت ي ة ظهرت على يديهم أ ج ل ك ر ا م ة وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن ك ا ف ه م ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه هذه ك ر ا م ة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ب ا ل ر ص د تحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم رقود هذه ك ر ا م ة ولبثوا في ك ح ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وزادوا تسعه اليوم لا أ ث ر لهم بيننا وبينهم ا ل أ خ ب ا ر أ م ا الله فحي لا يموت ولذلك أ ق و ل لك لو أ ك ر م الله عبدا من ع ب ي د ي ب ك ر ا م ة ف أ ع ج ب ت ك فعظم الذي أ ك ر م ه وعظم الذي بيده كل شيء ل ا تعظم المخلوق عظم الخالق الذي أ ج ر ا ل ك ر ا م ة على يديه اذا كانت هذه بعض المفاهيم ا ل أ س ا س ي ة في ق ض ي ة الكرامات اقف بعد ذلك عند بعض الكرامات التي وردت في ا ل ق ر آ ن ومن ذلك قوله تعالى تعال في ص و ر ة النمل قال أ ي ك م ي أ ت ي ن بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين قال ع ف ر ي ت م ن الجن أ ن ا اتيك به قبل أ ن تقوم من مكانك و إ ن ي عليه لقوي أ م ي ن قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك طرفك فلما ر آ ه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ ش ك ر ام اكفر ومن, يكفر ومن يشكر ف إ ن م ا يشكر النفس ومن كفر ف إ ن ربي غني ا ل كريم ا ل آ ي ة أو ا ل آ ي ا ت من ص و ر ة النمل هذه ا ل آ ي ة تبين ك ر ا م ة ع ظ ي م ة من الكرامات أ ج ر ا ه ا الله على يد ولي وعبد صالح آصف والمسافة في المسافة ابن بارخية وكان حاضرا مع سليمان والمسافة بالإبل من بيت المخدس حيث سليمان إلى اليمن بالإبل وعودا معناها قال بعرشها بيت كبير من شهرين شهرين مسيرة عرش حيث وهي أيكم يأتي لي تقول تحمل مع إلى قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين قال إ ف ر ي ت من الجن والجن له ق و ة خارقه ذ ا ليس م س ت غ ر ب في الجن قال أ ن ا أ ت ي ك به قبل أ ن تقوم من مقالك أ ي قبل أ ن ينتهي المجلس و إ ن ي عليه لقوي أ م ي ن لا أ س ر ق منه شيء قال الذي عنده علم من الكتاب هو عالم ورجل صالح ولكن الوقفه مع الكتاب الذي جاء م ع ر ف ا وقال الذي عنده علم من الكتاب هذا الكتاب هل هو كتاب سليمان أ م كتاب نبي آ خ ر الجواب هو كتاب سليمان ا ل أ م ر الثاني هذا الكتاب الذي عنده منه علم هل هذا العلم عند سليمان أ م ليس عنده الصحيح أ ن ه عنده لماذا ل أ ن ه لا يمكن أ ن يكون في احد ا أ ت ب ا ع النبي من هو أ ع ل م من النبي كما أ ن ه لا يوجد في أ م ة رسول الله من هو أ ع ل م من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال هذا رجل لكفر لو في دول قال بعد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دول أ ع ل م ب ا ل ق ر آ ن من الرسول الذي أ ن ز ل عليه يكفر يقال كيف هو أ ع ل م ب ا ل ق ر آ ن وقد أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي عنده ا ب ه ع ل م هو ابتداء نزل على سليمان ولكن سليمان أ ر ا د أ ن يري الجن أ ن معه من الرعيه ت من أ ع ا ن ه م الله على ان ياتوا له بالعرش وكان آ ص ف يعلم اسم الله الاعظم فدعا به ف أ ت ا ه العرش في لمح البصر ونحن نقول للناس الماديين حسبكم ورويدا ولا تعجلوا فذلك في ق د ر ة الله ممكن إ ن كان في عقولكم لا يمكن في عصر الموبايل الذي يتكلم مع أ م ر ي ك ا في لحظات ف إ ن ذلك في شرعنا ممكن وجائز أن يأتي عرش من اليمن في لمح البصر بدلا من م س ي ر ة أ ر ب ع ة اشهر أ ن ي أ ت ي في لمح البصر ذلك ممكن وقد أ ع ر ب اهل تفسيري في كيف جاء العرش ب ع د ه م قال أ ن ه خسف بالعرش في اليمن ثم نبع كما ينبع الماء بارض الشام عند سليمان عليه السلام يعني غثس في اليمن لقلوا الغتس دي طوالي مرغ طوالي زي الموية جماري طوالي عرشي قدام طوالي ما بإحناك جماري الناس مرغته مرغ عرفينش عرشي دي زي المهم وصل ا ل ع ر ف في لمح البصر وهذه ك ر ا م ة من الكرامات والسبب أ ن أ م ر خارق ل ل ع ا د ة ولكن وقعت في سبيل ن ص ر ة الدين من أ ج ل أ ن يظهر ا ل أ ع د ا ء و أ ن يعرفوا عظمه ربهم ليس عظمه الولي الكرامه عندنا لتعرف عظمه الولي و ا ل ك ر ا م ة في ا ل ق ر آ ن لتعرف عظمه الله والدليل فلما راهم س ت ق ر ا و ك ل م ة مستقرا ك ل م ة ب د ي ع ة بمعنى ا ل آ ن س ا ن لو دار دخل ا ر د دولاب في أ و ض ه بجحجح جحجح ه شديده وبعد ما يدخلوا دولاب يقولون ب يجاي ماي ب ي ج ا ي خ د ط و ب ة لكن العرش عرش كبير جان اليمن قعد ق ع د ة و ا ح د ة مستقره يعني ما قالوا زحوبي جاي ولا ر ف ع و ا ب ي جاي مستقرا عنده لكن سليمان ماذا قال ده المسلك الصحيح في التعامل مع ا ل ك ر ا م ة ماذا قال سليمان عليه السلام ما قال لو عشان ت أ م ن و ا عشان تقتنعوا قال هذا من فضل ربي ل ي ب ل و ن ي ا ش ك ر ام اكفر هذا من فضل ربي ما قال عشان ت أ م ن و ا تقتنعوا المنكرين عشان يعرفوا عشان يعرفوا انهم انا ولي ولا انا نبي ما قال هذا قال هذا من فضل ربي ا ل ك ر ا م ة ا ل ث ا ن ي ة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ر ز ق ة قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب الطريق المعتاد في سبيل ا ل أ ر ز ا ق السبيل المتاح الجزاره والبقاله وسوق ا ل الخضار وسوق ا ل ل ح م ة وسوق و ي ن ده الطريق المتاح ومحل الفواكه وهكذا أ م ا مريم في مكانها ت أ ت ي ه ا ا ل م ل ا ئ ك ة بالطعام و ا ل ش ر ب وتلك ك ر ا م ة وفي ذلك رد على دعاه تحذير ا ل م ر أ ة الذين قالوا أ ن ا ل إ س ل ا م لم يكرم ا ل م ر أ ة ا ل ك ر ا م ة لا تقف عند الرجال ويكان في السودان ا ل أ و ل عندهم كرامات كلهم الرجال ما ل ا ق ت ن م ر ا ه قالوا ع ن د ه ا كرامات مع انها في الكرامات للرجال والنساء معا وهذا كان موجود في عصر السلف كانت ح ف ص ة بنت سيهين رضي الله عنها ح ف ظ ة ا ل ق ر آ ن وهي في ا ل ث ا ن ي ة عشر من عمرها كانت تقوم ا ل ل ي ل ة تصلي وعندها مصباح فانوس موجود ف إ ذ ا ا ن ت ف أ ضوء السراج نبع النور من تحت أ ق د ا م ه ا يضيء لها ا ل غ ر ف ة بدون أن الكهرباء كان د ف ع ق ر ع ي ن بتولع طوالب هذه ك ر ا م ه ل ا م ر أ ة صالحه وميمونه بنت ا ساقوله ا ل و ا ع ظ ة رضي الله عنها بكراماتها أ ن ه ا كانت ف ق ي ر ة وتلبس ع ب ا ء جلباب عشرين ع ا م كل يوم يبدو ك أ ن ه جميل لما س أ ل و ه ا قالت ان الثوب الذي لا ي ع ص الله فيه لا يتخرق سريعا قتلونا ل ج ل ب ا ب ما بيحصل فيه الله ما بيتقطع ب س ر ع ة عشرين س ن ة ل ا ع ص جلباب وكل يوم كانه جديد هذه كرامات كرامات واضحه وهي ت أ ي ي د من عند الله ماجد ا ل ق ر ش ي ة رضي الله عنها عندها من الكرامات الشيء العجيب كانت تقوم الليل وكان النساء بالنهار يرون في وجهها نورا ووضاءه وشىء م ن و ر قالوا لها ب أ ي دهان ت د خ ر ي ن ب أ ي دهان تدهنين بتمسح ياتو كريم ق ا ل ا لي كريم ديانة كريم ولا شنو قالت هذا قيام ا ل أ س ح ا ر إ ذ ا خلا ل ق ا ئ م بالليل بربه أ ف ا ض عليه من نوره عشان كذا ا ل ن س و ا ق ما ج ر ب ت ا ل ك ر ي م د ه قيام الليل من اول الوشي ا ص ب كتهم دائرانك بس م ح ا ق و ظ ل ط ن ا الوشي والوشي ا ق ب أ ب ي ض بل ق و ة الوحي ترجعها وشيها فاتح ولا في ك ر ع ي ن ت و د ك ر ع ي ن وين ك ر ع ي ن زرو زي كم س ل ط ة تترساكلين الجزء فوق له والجزء تحت له أ ع و ذ بالله ياخي أ انتو كدايره الكريم المصنوع ب ي ض الوشي ده ك ر في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة قيام الليل قيام ا ل أ س ح ا ف ينور الوجه هذه كرامات ولذلك الكرامات ث ا ب ت ة ب ا ل ق ر آ ن ثم ب ا ل س ن ة كما ورد في حديث البخاري أ ن أ س ي د بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنه كانا ي أ ت ي ا ن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ي ت أ خ ر ا ن فيه حتى منتصف الليل حتى إ ذ ا رجعوا كان ل أ ح د ه م ا مصباح فانوس يحمله يضيء ل ه م الطريق فلما أ ق ب ل و ا على مفترق الطرق أ ص ب ح كل يقسم على صاحبه أ ن يحمل المصباح دي في النهايه اقسم أ ح د ه م ا على صاحبه فحمله إ ي ا ه فلما انصرفوا انصرفوا ومع كل المصباح في يده هذه ك ر ا م ة ك ر ا م ة من الكرامات ا ل ح ق ي ق ي ة التي فيها إ ك ر ا م الله لعبيده الصالحين ومن الكرامات ك ر ا م ة أ ب ي مسلم الخولاني عبد الله بن ث و ف الذي قال عنه أ ه ل العلم أ ن ه حكيم ا ل أ م ة في اليمن لما خرج ا ل أ س و د العمسي وقال أ ن ا رسول الله ودعا النبوه ل ه ب ثوف ي مسلم ل ا خ اتشهد أ ن ي رسول الله قال لا أ س م ع قال أ ت ش ه د أ ن م ح م د رسول الله قال أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله ف أ خ ذ ه و أ ض ر م له نارا و أ ل ق ا ه في النار فلم تضره شيئا النار ما ضرته ثم قال له الناس يا, يا اسود أ ص ر ف هذا عن ديارك ف إ ن ه يفتن لك الناس ف أ م ر ه أ ن يرحل فرحل الى ا ل م د ي ن ة قاصدا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل المسجد أ ن ا خ ناقه ت بالقرب من المسجد سمع أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى و أ ن ا ل خ ل ا ف ة خ ل ا ف ة أ ب ي بكر فدخل المسجد وصلى فجاء عمر رضي الله عنه ونظر إ ل ي ه قال له من أ ن ت من أ ن ت قال له أ ن ا عبد الله بن ثوب قال الذي أ ل ق ي في النار فنجاه الله قال نعم فقبله عمر وجعل يبكي ويقول الحمد لله الذي أ ر ا ن ي في أ م ه محمد من فعل به كما فعل ب إ ب ر ا ه ي م الخليل وهذه ك ر ا م ة من الكرامات ا ل ث ا ب ت ة ولكن هو لا يبحث عن ا ل ك ر ا م ة ا ل ك ر ا م ة تحصل لحاجه ة يقول الشيخ تيمين الإسلام م ر ح الله تعالى إن إن المشي على الماء كرامة للأولياء والصالحين ممكن الولي يمشي على الموية ما, في ما تنكر لو في على الموية على على لو زول تنكر على إن ممكن يمشي مشي في ما ت ق و لا ل لا لا、ددجل. لا ددجا تنكر ولكنه يمشي على الماء لتحقيق ما ينصر الدين إ ذ ا لم يوجد جسر يمر به قال بفوق الواقع يقين يقوم ماشي على الموية عشان يعمل حاجة ينصر المسلمين ماشي حاجة, حاجة مهمة. ماشي على الموية ممكن. ماشي العوم. يمشي على الموية الماشي ربنا لو الناس عندهم يقين. لكن الكبري فيه. يقوم يقول للناس أنا دان الموية على يعمل على على لو لكن يقول على مهمة ممكن يمشي ممكن بيكرموه عندهم أمشي ينصر زي في فيه ده قال العلماء هذا على الحاكم جلده وحبسه م ا يخلو ي م ش ع المويه ل أ ن ه يصبح هنا من ب ا د ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه ل ك فلا يجوز ذلك هذا لا يكون كرامه إنما ذ انما ي ك و عبث عياذا في في في ل إلا ب بالموية هذا تمشي بالموية يكون ا ل عبث ما ن ص ي لكن لو ما في كبري و ا ل ا م ة تريد نص أ و تريد ق ض ي ة م ه م ة يمشي على الماء يمشي على الماء ويتوكل على الله والله يؤيده وينصره ويحفظه ويكرمه أ م ا بغير ذلك فلا يجوز وكذلك في كبري بجاي اثناء كبري كبري ان الازرق بجاي وكبري بري يقولون ا د ا ر امشي خرطوم تمشي خرطوم كيف بل ا مويه ما تمشي بل ا مويه ما في كبري أ ر ك ب اللمش أ ر ك ب ا ل ع ب ا ر ة أ ر ك ب المركب د ا ك ق ل ه مافي ه أ م ش ي على ا ل م و ي ة كما فعل ا ل ص ح ا ب ة و ل ل ص ح ا ب ة كرامات وللتابعين كرامات وهذه لا تحصى ولا تعد كان أ ب و م ع ا و ي ة ا ل أ س و د رضي الله عنه رجل أ ع م ى ب ر ي ب خرج إ ل ى قتال وهم في ا ل م ع ر ك ة والروم على حصون كان ه ن ا ك روبي ياخذ ح ج ر فلا يرمي به أ ح د إ ل ا أ ص ا ب ه حتى أ ر ض ا ه على ا ل أ ر ض فزول ي نياش من الروم ديل راكب فوق ا ل ص ح ا ب ة محاصرين التابعين محاصرون معون ا ا ل ص ح ا ب ة في عهد م ع ا و ي ة بن ابي سفيان أ ب و م ع ا و ي ة ا ل أ س و د يشيل الروم الحجر ي ر م ي الجماعه البضرب وذلك ع ل طوال ي ا ل ص ح ا ب ة والناس بهو يخافوا يلاوزوا فقال لهم أ ب و م ع ا و ي ة دلوني على مكانه أ خ ذ و ا دلوه قال قاصدوني إ ي ا ه خلوني قصادو قال أ ع ط و ن ي سهما وقوس ا سهم قال و ا اي مكان تريدون قالوا خ ص ي ة فضربه فوقعت في خ ص ي ت ه فوقع ال ا ال ر و م ي ميتا قال ل ه دايلنا وين لو قالوا فراسه ي كان ركبنا فراسه ي قالوا دايلنا في المحل الفلانيه بس ر م ى السهم في المحل الفلانيه طوال ي خ ذ الناس عنده كرامات ت ج ي ل ه ل ا ك سبب كرامات ا ل إ خ ل ا ص والتقوى و م خ ا ف ة الله و ا ل ت و ا ب ع والاستقامه على الكتاب و ا ل س ن ة والاعتناء ب ا ل س ن ة والجهاد في سبيل الله و ن ص ر ة الدين كل هذه أ س ب ا ب س ف ي ن ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم و س ف ي ن ة اسمه مهران ا بن م ر ا ف ن ة وهو فارسي ولكن كان خ د م من خدامه صلى الله عليه وسلم ومولى من مواليه من و ع ب د من عبيده هو كان تحت ام سلمه فاعتقته ام سلمه وقالت له بشرط أ ن تخدم رسول الله قال والله لو اعتقتني ولم تشترطي علي لما فارقته هذا س ف ي ن ة وسماه ا م سلم س ف ي ن ة و ص س م و ه مهران أ ت و ا من غ ز و ة ثم سال الوادي سيلا في وادي فوجوسيل فحمل قال ا ل س ب ع ة عندي سبعة ب وقال سبعه بعيد وقال فوضعها رسول الله علي وقال احمد إ ن م ا أ ن ت س ف ي ن ة قال فسارت علي س ف ي ن ة فقال فخرجت أ ع و م بالماء حتى أ خ ر ج ت ه ا من الشق الثاني من الوادي د ا س ف ي ن ة خرج إ ل ى ديار الروم مجاهدا ضل الطريق أ و أ س ر ه الروم لما عاد يجري لا يعرف أ ص ح ا ب ه ظهر إ ل ي ه أ س د جاءه س د فقال ل ل أ س د يا أ ب ا الحارث و أ ب الحارث ك ن ي ة ا ل أ س د ا ل أ س د يكنى ب أ ب الحارث عنده ك ن ي ة يا أ ب ا ل ح ا ر ث أ ن ا مولى رسول الله كان من أ م ر ي كيت وكيت وكيت قال فبصبص له ا ل أ س د وجعل يمشي معه ف إ ذ ا سمع بصوت جرى ا ل أ س د فجاه الصوت ف إ ذ ا لم ييت شيء عاد حتى أ و ص ل ه إ ل ى الجيش ورجع كرامه ما في شك بكرامات ت ج ي ل ة د الكرامات الحقه هذه هي الكرامات خ و ايضا ن ن ا أ علينا أن ل ان ت ك و أن لا نكون ب ع ق ل ي ة م ا د ي ة جافيه ا ل ك ر ا م ة ث ا ب ت ة هل تعلم أ ن عاصم بن أ ب ي إ س ح ا ق شيخ حفص في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن سيد القراء في عصره الذي يقال ر و ا ي ة حفص عن عاصم عاصم هذا رضي الله عنه من القراء قال كنت في بيتي فضاق من العيش ث ل ا ث ة أ ي ا م لم نذق فيها ط ع ا م قال في اليوم الثالث توضعت وخرجت إ ل ى الجبان تعرف الجبانه مشى خ الخلف ذهب الى الجبان وصليت لله ركعتين ودعوت الله فيها وقلت اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم ا ل أ ح ز ا ب أ ر ز ق ن ي منك رزقا بغير أ س ب ا ب اللهم إ ن ي أ س أ ل ك رزقا لا تجعل به في الدنيا علي ذ ل ة ولا في ا ل آ خ ر ة تبعا رزق ما ادوني ويذلوني ممكن الناس يدوك الرزق لكن يذلوك عشان يدوك قال لها رزق زيدا شو زودا كيف يشترط ورزق ما تقول لي يوم ا ل ق ي ا م ة جبت من وين المرابح ة حلال لا لحرام البيعه ما ك ا ن ا ل صح ا ل س م س ر ة العربون قال لي بس رزق منك طوالي ما تقول لي القيامة وين؟ قال يوم وين بس جبتم رزق منك ما وانا ف ي ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة الرجعة الثانية وقعة من سمعت سمع قرب رأسي ر حداه ق ل ل كدت ان اقطع ع ي سرعة سرعة عليكم ح ذ ا ي حدية سقط منها كيس فتحته فاذا فيه دراحم ودنانير شيء عجيب دراهم ودنانين وفيه جوهره حمراء م ل ف و ظ ة في قصنه طبعا هذا ل ليس د ا ل ا خلاص والجوهرة ل شو دي س ب حلال ا ا ن ل ه ق بعت بماني عقارا عمل اشتريت اشتريبت الجوهرة حاجة أول ملك كثير بعد ما كان مؤجر وكل شهر كوكو الدين حق ا ل إ ي ج ا ر قطع ا ل م س أ ل ة دي م ر ة و ا ح د ة قال ما ف ي ز ج ي كوكو لي ولا جنني ماشي ا ش ت غ ب ي وقال واستخذت فيه حانوتا وعمل ل و دكان وجاء فيه كمان نزل فيهم ا شاء الله ب ض ع يا اخوانا قلت للفكر لما صار مضطربا وخان الصبر والتفريط والجلد دعها س م ا و ي ة تمشي على قدر لا تعترضها ب أ م ر منك تنفسد فحثني وحفني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل ونعم العون والمدد, نعم ونعم العون والمدد لا تشك في ق د ر ة الله ربك على كل شيء قدير أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذه بعض كرامات ا ل أ و ل ي ا ء أ س أ ل الله تعالى أ ن ي ك ر م ن ا أ و ل ا ب ا ل إ س ل ا م و أ ن يكرمنا ثانيا ب ا ل ا س ت ق ا م ة على دين الله و أ ن يكرمنا بالنصر على أ ع د ا ئ ن ا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم م ب ا ر ك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والاه ومن ومن الكرامات العجيبة ما المدائل وقاص لله على رسول وعلى آله وصحبه فتح ومن ومن يد سعد وقع على بن أبي في رضي الله عنه ولما ا ج خرجوا ن الذين و د الله سبيل ل في وصل سعد رضي الله عنه وانتصر في م ع ر ك ة بهرسيد و ب ر س وبابل و م ع ر ك ة ا ل ب و ي ب بقي على جسر يقوده إ ل ى م د ي ن ة ا ل م د ا ئ م التي فيها قصر ر ئ ا س ة ا ل ك س ر ة وينتهي بها ملك الفرس فجعل يسير الجيوش فيمشون بالجسر وبينما بعضهم يمشي انكسر الجسر وانهدم وكان الماء طافيا ونهر د ج ل ى سائرا وهائجا فوقف سعد وقد انقطع جنوده بعضهم على ا ل ض ف ة مع الفرس وبعضهم على ا ل ض ف ة بالعراق وهو يريد أ ن يصل إ ل ى م د ي ن ة المدائن و م ر ك ث أ ي ا م يفكر في الموضوع ثم رضي الله عنه بعد ذلك قام في قومه خ ط ي ب ا وقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ي قررت أ ن أ ق ت ح م نهر ذكلا بفرسي فمن ر أ ى في نفسه خيرا و آ ن س منها ك ف ا ء ة فليقتحم معي ومن لم يستطع ف إ ن ي لا أ ل و م ه ولا أ ؤ ث م ه ثم قال إ ن ي مقتحم فاقتحم قبله حجر ا بن عدي وقيس بن مكشوع المرادي وعدها اللالكائي في كتابه كرامات ا ل أ و ل ي ا ء كرامه ل ه م ل أ ن ه م ا على ث ق ة من ن ف س ه م ا فاقتحموا ودخلوا قال سلمان بعث ا ل إ س ل ا م من جديد سخر الله لهم البحر كما سخر لهم البر و إ ن البحر هاج و إ ن كل أ ح د مع قرينه في أ ن س بتونسوا ق د غطى ل م ا ء فلا ل ا يرى الماء من ا ء م ك ث ر ة ا ل ج ل لا يرى الماء قال و س ع د يقول والله لينصرن الله وليه والله ليهزمن الله عدوه والله ليظهرن الله دينه ما لم يكن في الجيش بغي وذنوب تغلب الحسنات دخل وقال ذلك تقدير العزيز العليم حسبي الوكيل الله ونعم مجوه حتى خرجوا من ا ل ض ف ة لما راهم الفرس قالوا ب ا ل ف ا ر س ي ة ديوان ا م د وديوان ا م د معناها تقاتلون جنا ولا تقاتلون إ ن س ا ففر يزدجر يزد يزد يزد رئيسهم فر في زنبيل دخلوه في برميل و ش ا ل و ق ا مجارين و في أ ل ف طباخ يزدجر شوف الطغاه ن ه ا ي ت ه ع ن د م في قصر أ ل ف طباخ و أ ل ف خادم و أ ل ف رقيق كل ه م ع و ج ر و ا قالوا د ي و انما د د ي و ن إنما آمد تقاتلون جنا ولا تقاتلون إ ن س ا ن فخرج سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه وهذه تعد ك ر ا م ة من الكرامات للجيش كله وكنا ننتصر على أ ع د ا ئ ن ا وكنا في ع ز ة و م ن ع ة من خصومنا لما كنا على دين يسخر الله لنا ا ل ب ح ر كما يسخر لنا البر ولكن ا ل آ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م غ ل و ب ة على امرها النصارى في أ ن ح ا ء العالم يستولون عليهم و أ خ ا ف بقلب صادق أ ن يستولي علينا النصارى في بلادنا مع ا ت ف ا ق ي ة السلام التي جعلت النصارى ن ف س ي ة م س ت ع ل ي ة يتعاملون مع المسلمين إ ل ى يومنا هذا بفاقد ا ل ث ق ة والتفاصيل ا ل م و ج و د ة في ا ل ا ت ف ا ق ي ة دليل على غياب ا ل ث ق ة أ ي ش يتكلموا ع ن ه في ا ل ا ت ف ا ق ي ة و ل س ه ب ع د قالوا اللوائح ا ل ت ف س ي ر ي ة النازل ما عندهم فينا ث ق ة وبالرغم من هذا أ خ ش ى أ ن يطهدوننا ويذلوننا أ ن في ديارنا وذلك بدت بوادره ع ي ا د ا بالله في ج ا م ع ة النيلين في ج ا م ع ة النيلين ا ل أ س ب و ع الماضي جاء م ج م و ع ة من النصارى يتبعون لتنظيم ا ل ا ن ف وهو ا ل ج ب ه ة ا ل ا ف ر ي ق ي ة تنظيم جوجار في الجامعات جاءوا فوجدوا طلاب أ خ ي ا ر يريدون أ ن يقيموا ح ل ق ة في الدين ي و ا ه ى الطلاب أ ذ ا ن العصر فذهبوا إ ل ى المسجد وبعض الطالبات واقفات جاء هؤلاء النصارى فوجدوا طالبات منقبات خلعوا نقابهن يا للعار ويا ل ل ف ض ي ح ة يا ل ف ض ي ح ة أ ج ه ز ت ن ا ا ل أ م ن ي ة ويا لفضيحه ديارنا و أ و ل الغيث ق ط ر ة دي ا ل ب د ا ي ة لسا ا ت ف ا ق ي ة ما ج ا ت دي ا ل ب د ا ي ة و د ه منظر متكرر أ ر ك ب الحفلات ا ل ش ا خ ر معرفه مساري وينبذوا الناس ويقول لا ما بدفع و ب ر ج ع فوق راسك وبدات ع م ل و ا عملوا اصبح النصارى أ ع ط ت ه م ا ل ا ت ف ا ق ي ة ق و ة ن ف س ي ة و ط ا ق ة ا س ت ع ن ا ئ ي ة م ع ا د ي ة قلعوا النخابه على طالبات قلعوا نقابات ه م و ش ل ت ه م بركرعين ش ل ت و ه م وكفتوهم وربوا عربات ه م ومشوقه ولحد يوم زور مدينة ا ما ل بغم ف ي ان الله و ا لا آ س ى على هؤلاء الطلاب فلن يصيبهم بعد ذلك إ ن شاء الله ما أ ص ا ب ه م ولكنني أ خ ش ى أ ن تكون هذه م ف ر د ة ع د و ا ن ي ة في ظل م ق د م ة السلام م ق د م ة للسلام وهذا في ه من المخاطر ما فيه نحن لا نقف ضد السلام ولكننا نتعامل معه بحذر ولا نتعامل معه بتفاؤل وصدق حسنا إ ذ قلنا أن ل ا نتعامل مع السلام بتفاؤل هذه بداياته بالله ي ق ع ا ل ن ق ا ب ة المسلمين ما ع د يقرعوا لبعض حتى عندهم راي في النقاب ما قعد يقرعوا تجي ت ل ق ى و ا ح د ة م س ل م ة تقلع ا ل ن ق ا ب ة هل تعرف لماذا فتح المعتصم ع م و ر ي ة في بلاد الروم وهزم 160 أ ل ف رومي هل تعرف لماذا ل أ ن ه م كشفوا ك م ر أ ة في سوق ع م و ر ي ة فقالت وا معتصماه سير المعتصم جيشه من, ب... من... من... من... من بغداد وقال والله لا تمسني ماء جنابه حتى اذهب واجعل ذلك العلج عبدا ل ت ر ك المراه ا ل رفع حجابه ذات ابقلها ابقلها خادم لا ر غ ذ معمرته لا تمسني ماء جنابه من اليوم ذلك ب د أ ي سير الجيوش حتى غزا ع م و ر ي ة جيش أ و ل و ا في ع ا م و ر ي ة و أ خ ر و ا في بغداد وعلى ر أ س الجيش المعتصم أ د ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قيلقاع طلعوا من بيوتهم وأهلهم وطلعوا و أ ه ل ه م اشردوا ا ط ل ع و ا و أ ج ن ا ه م بسبب بسبب أ ن ه م كشفوا نقاب ا م ر أ ة في سوقهم في سوق الذهب ذهبت تشتري فراودوها أ ن ت ش ت ف نقابها ف أ ب د فلما جلست عملوا م ؤ خ ر ة ثوبها في ض ا ر ي ا فلما قامت انكشفت سواتها فضحكوا فيها فقالت و إ س ل ا م ا فكان هنالك مسلم ق ر ي ب من السوق وحده وكل ه يهود فعدا على ا ل ص ا ئ ف فقتله فاجتمع اليهود عليه فقتلوه ا ل ك ث ر ة تغلب الشجاعه فسير رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا و أ ج ل ي ه و د إ ن ه ا ا ل أ ع ر ا ب و أ خ ش ى أ ن تكون هذه بدايه سيئه لهذا السلام تنظيم الايه نف يعتذر وقالوا ذ ي ر مانحنا و ذ ي ر منشقين مننا ومحرشون من ا ل ك ن ي س ة قالوا ل أ ن ه م ناس مسيحين متعصبين مسيحين متعصبين نحن ب ر ض و مسلمين متعصبين إ ذ ا كان عندكم ثلاث ة آ ل ه ة نحن عندنا إ ل ه واحد لا ن ش ا ء إ ل ا إ ي ا ه ولكن بالروم من ذلك طلبنا من شبابنا الا يتعاملوا برده فعل و أ ن يكونوا على تعقل حتى لا تقوم ف ت ن ة في هذه البلاد ويقتل فيها من لا يستحق القتل نريد أ ن يحتوى ا ل أ م ر ليس على مستوى هذه ا ل و ا ق ع الجزئيه اريد تدخلا حكوميا كبيرا كليا في كل المسايب كما حفظ للنصارى وكما قام جون ج ر ا ن على حقوق النصارى نريد من يقوم على حقوقنا من يحفظ ديننا من يصون ر قيمنا من يحفظ لنا حقوق ا ل أ غ ل ب ي ة إ ذ ا كانت حقوق ا ل أ ق ل ي ة ص ا م فكيف بحقوق ا ل أ غ ل ب ي ة هذا السلام ينبغي أ ن يقوم على العدل و أ ن يقوم على الاعتزاز بهذا الدين لا نعتري على أ ح د ولا نظلم أ ح د ولا نؤذي أ ح د أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك ل ما يحبه ويرضى وان يردنا إ ل ي ه ردا جميلا اللهم يا ربنا ويا إ ل ه ن ا ويا مولانا اللهم حفظ إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينهم في قلوبنا و كره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لا ت د ع ل ن ا في مكاننا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا دينا إ ل ا فرجته ولا مريضا إ ل ا شفيته اللهم ا ش مرضانا ومرض、المسلمين. اللهم م س م ي ن ا ل ل اشف ي الشيخ أخانا الصلاحة مرضانا ومرضى المسلمين جميعا ي اللهم ر ب ا ع ا م ي ن ا ل ل انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اعلي كلمتهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا, اخواننا المجاهدين في العراق اللهم ن ص ر اخواننا في الشيشان اللهم ن ص ر اخواننا المجاهدين في سبيلك في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي كل مكان اللهم انصرك الذي وعدت يا رب العالمين اللهم انصرهم بنصرك المؤثر يا رب العالمين